Obrigado.、E ونظل أعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم أ َ ف ل َ م ْ يسيروا َُِ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ فينظروا َُ كيف ََْ كان َ ع ا ق ِ ب َُ الَّذِينَ من قريه هي أ ش د ق و ة من قريتك التي أ خ ر ج ت ك اهلكناهم